Bismillahirrahmanirrahim Kaf ha ya ayn sad Zikru rahmeti rabbika 'abdehu Zakariya iz nada rabbahu nidaan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 fa rüslüna ineği ruhana ftemeslalaha bşer saviya. Qalat inni ağuz bil Rahman min k in kum tatviya. Qal innam ana rüsol Rabbiki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 Fana da ha min tâhti ha a la ta hızâni a la ta hızâni qad jعل ربك tâhtâk sâriyâ wa huzi فكلي واشربي وقد ذي عينا فان مِنَ ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن فَأَتَتْ اليوم قَوْمَهَا فاتت به قومها تحمله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 قال اراغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تنتهي لارجو منك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ve atzelküm ve ma tedgoun min doni Allah ve adugu Rabbi ve adugu Rabbi asal la akon beduay Rabbi shqiya. flem atzelhum ve ma yabdoun min doni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 bin Nabin min zürriyyeti Adam min zürriyyeti Adam ve min men hamelne Mənûp ve min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 قُل مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فليمدد لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا العذاب وَإِمَّا السَّاعَةُ فسيَعْلَمُونَ فسيَعْلَمُونَ مَن هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هدا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ 21. رَبِّكَ 23. خَيْرٌ 24. رَبِّكَ 25. وَخَيْرٌ 25. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ Baplesler. E carap